قيم لينذر بأسا شديدا من لدنه لدن ويبشر المؤمنين.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 جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم, لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو ومن دونه إلها لقد قلنا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو الى إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمِرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عن za duchem ze者 się w tym cima.iew any siли bomami są z w tym źródło. Nie.ch gdy z Szanowni Państwo, witam Pana serdecznie, witam Pana وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ لَوَلَّيْتَ مِنْهُ انْفِرَارًا وَلَمُلِئْتَ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا احدكم بيواريتكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها تكون برزق منه tym momencie, jaką jestem w stanie wypowiedzieć, tocząc się w tym momencie, jaką jestem w stanie wypowiedzieć, إذا أبدا وكذلك أحسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رِيَبَ فِيهَا إذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُو عَلِيٍّ بُنِيَانَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى سيقولون ثلاثه رادعون كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرَّبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِينَ إِلَّا مِنْ وَلَا się z Państwem, ale nie będę w stanie zadać pytania,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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم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 وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُوَاثُ بِمَا إِنْكَ الْمُهِلِ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةً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 نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 są to osoby, które nie są w stanie znaleźć się تَقَائِمَتْ وَلَإُرْدُكْ إِلَى رَبِّنَا أَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ كيف بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من قطره ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تراني انا اقل منك ما لو ولد فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق لله الحق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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 أفَتَتَخْذُنَهُ وَزُرْيَتَهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ تقوم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شركائي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بينهم وَرَأَى المجرمون النار فظنوا أنهم اَجِدُوا عَنَّا مُصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا لا يجاعهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا, إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً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 وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ وربك الغفور ذو بِمَا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ يَجِدُونَ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى لَكِنَّا وَمَن ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُ وَمَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَنْضِي حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَتَتْخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا są to قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا są لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا w tym قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ to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 سار بما قصص فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا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 ثم حتى اذا وكب في السفينه خرقا قال خرقه لتغرق اهل لقد جئت شيئا امرا قال لما قل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله Sakatele لَهُ kole, kole, kole, kole, kole, kole, kole, kole, شَيْئًا kole, قَالَ أَلَمْ kole, kole, kole, قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن عذرا فانطلقا حتى قرية ان استطعمنا اهلا فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجذا فيا جدارا يريد ان يقض فاقامه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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه عصبه Szanowni Państwo, فَكَانَ serdecznie, مُؤْمِنَيْنِ فَكَانَ witam مُؤْمِنَيْنِ witam serdecznie, witam serdecznie,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 فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا القرنين خذ فيهم حسن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرجع إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 ومطنع الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 Radman uktuny زُبَرَ al-hadid إِذَا iza sāwā baina assadafayn انفخوا an-fukhu Hattā iza jā'alāhu عَلَيْهِ قطرا فما استطاعوا يَظْهَرُوا يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت o في غطاء dzieje się لا tej Izbie, to znaczy, że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 اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قُل Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا